فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهن بما كسبو أتريدون أن تهذو من أضل الله وَمَن يُضِلَّ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا وَلَو تَدۡعُونَ لَهُمۡ كَمَا كَفَرُوا لَتَكُونُونَ سَوَاءَ تَرَىٰ تَتَّخِذُ مِنۡهُمۡ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلّوا فَخُذُوهُمْ وَقَتِّلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ أو جاءكم حصرت صدورهم أي يقاتلكم أو جاءكم حصرت صدورهم أي يقاتلكم أو يقاتل قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم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 فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فقذوهم وقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا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 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه لَهُ له عذابا عظيما يا يَدْعُو الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَن أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَرْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فاضضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة 119. وكلا وعد الله الحسنا 110. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 111. درجات منه ومغفرة ورحمة 112. وكان الله غفورا رحيما إن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 فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً عشر كان عشر في صدن يسيد دادو وهناك عميدي هاي عشر الذي انوسم ذي هنا سابسنا تفسيرك قرآنك كريمك الذي يتمنى يضعونك كوما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 من قوله تعالى وَإِذْ غدوت من أَهْلِكَ تُبَوِّئُ المؤمنين مَقَاعِدًا للغتال الى آخر ما هنالك أو إياً لحظة الآية الآية الآية الآية الآية الآية الآية وحظ مالك اللي قد قال لما إياه قال ذا إياه مادين سيلة الماني قال ذا قريش إياه بنو كنانا kol ka yahood dune gudu hay ku jirtay oo nabiga ilaa dagnay ci aleyhi salaatu wa salaam على kulkan iyaga lahayo meel walba ugu sagay tan ya sadiyaga qafani ya kinaniya quraish kol ka sa muslimiinta la badban la galay marka saa xaq iyo xaq la badba loogii mid marka ونافقين فنسينا في المعنى، أبابل خنت أي صورة أنب أمرك دجال كليسيي ميديبك النقطين، لو نعلمك إختار الله طبعا أنكم واكو يري، تاسي دباتوي بين مسلمين تو كين تيد، هذا البلد كجديش أقوى على هاي عند من نقطين، إن ذل وجود شذا قرشيه الوجود دراي، أي مركى قابتي دجال كيمادين صدح بقال صلاطين. Markanat suljinsuudelit, joilla on orku Tälläkin إيه مركي تقعلك دا اللي يسود بحيناك تجمعين وكبالين إنما كلا ورجفوه أيضا مركي وحيكا دايشان خلافة المسلمين تجد عاي إلا إسخلافة معه إلا إسخلافة معه نقعن كمبين وحضيحي قال تعالى خدوحوا يرفمار لكم أيها المسلمون تدكي نحقرهم أيها عنه في المنافقين في شأن المنافقين ألخقال الذي إذن كبوره إذن كرب من يحالك سيئة تايني لفاوه من خسيني خالقيننا مومدنا ضووح وقالوا وانا اذن بلايين ما عيسو خلافه شام مادان ويسكو الرعدان والله ايبادة اركسكم جبكة دي وحداين هالكا اذن كان نقول ويداقال لا لقالان لو خرجوا فيكم ما جادوكم إلا خباره هذا اذن من جئ خعانك وليكوطاي تتكا يسكتين من بنين بيقبطين ايان إذا ما كل دين شيء جاية، إذا كهربة إذا كهربين بعض الذين قاتي، الله عليه جارح حوي سبب سوء خلافدان، ولا هو, خلاف هو أي أركسهم دم جداً، بما كي سببتي أي كسبوا خلافدان، من النفاق قال كل ك تمر ثم رلفات كل ك هو روح اللوحة عنان تيسعبتا، إس أي لا دون أيه، مركب المذوحا عنان الله بريه. قوله لله قال تعالى الى اوحى تريدون ايها المؤمنون قنوا حدونا رسن انت دين الهنون كل شيغدان من ضد الله يبلميه وقوله دين حقوده او جنجرته الا ورنغدايا وا مسلمين حكام مسني كاين منافقون قال اول اذنكم ما قالت هذا هو سن إنك حنول لدونيش ومن روحه يبلي لله تبأو لمويه فلن تجده خصور اللهو للمجد لمكاء بل مي خليل وذو كحنونه هلك المجد وجو أوعى قالوا جعليهم لو تكفروا إنك إنك مؤمنين تأجى لودن بيرغوان كما سدعى كفروا إبأو قالوا ذل أو فتكونونا إينكى مسلمين ترى إياهم إياك قالا سواء سوا إن جن في الكفرة أتقول نقتاد أنت ما أنت كده أم فلا تتخذوها يالا منها منهم قالا ذا أولياء حريق قالا ذل حيرتان شرتي إنك وان من كان شيك وذاك ليالا تان تعشتن كلا كيلا منها حتى يهاجروا إلى أي سهاجرا في سبيل الله إلى دين تيسكول يالد دي إلى يسوع هجر إمام بين بينه كأكرم قالنا جعلنا قالنا قالا نشكى فإن تولوا في جري هذه كجسدن أو ما أن تكذب في شيء إلا بيلم وياه أو مخالف أي موجيان فخذوهم قبته واختلوهم ورجفا حيث ملأنا شيء أذ وجدموهم كهشامبا ولا تتخذون يالننا منهم منافقين تيقال ذا مدنة ولياً جعلها كيالانينا أبل ويستان وراء نصيراً جرجارنا كيالانينا ملكي رسولك عليه سلاة والسلام انسي وقتك أكداً فايسي يهود بان مدينة الدقني كلها لدك علماء يعرف ومشركين أصحاب تأينا في غوث وجيدياً خاي وإلى ذا كان يهود وانا لدقيني برئي يبار بوضن كوحي ألا وحبيك لأيين تبقي الدنيا ماشي كل نوليين ومن كإذا مضى هلو قدره ودفاع الذي فاعه يما الدين المنورة حقاك يبقى سوفنا وحبيه جلي لن أستعين لن أستعين بمشرك على كافر أو لن أستعين بكافر على مشرك وحالدك ألا ما يهو مشرك على عبوده وقرسيه وعربه كوان هو كافر حبيبيه قالك أولا ما هي مشركان مشرق عن قسر محاجر الكفر ملة واحدة قال مكريته الكفر ملة واحدة لن أستعين بكافر على مشرق أولا ما هي أولا جري هيا دانا اللي هرقل لنا إياكي ومكا دور خيب وضع عرك قرأة ميدا إياكي هيا وحي قدر من قرأة ومسلمين تبالا للاهاي لأنك منافقة أما قال كل حلوان ترى مرهلت بلا الذين كاوى لدوراية حتى أن كاسر لدورين إن الإذنكم مسلمة بلا كي جبيشان بين إيسا كان صورة قال إذن ماها إلا الذين قال ماهانا وإذا ليني يصلون لحرير سدي إلى قوم قلقر أتقان بينكم إذنكم مسلمين يو بينهم قلق بي أتقان ميساق أذك قو الله دغاله نيميش او وحاتع گاينشان قولاداد لا بلانتن قد بلان كودي دورايسان كل كو كا وادافايشان غالادا كل حكومه تدد بلان لي وسياسه حكيمة هجر المسلمين توادد ير هذا يا سيده ييرين ويان ينگالادا كلا اوني او قال ايليكي او قن قادا ان قول منايا كل كا غالادا وا كلا اوني جيراي كل كا قريش لا دغاله مايو تاراذ انت ذاك مشركين الجزير العرب كنول بلن بلا لي يشيسي اتفاقيه ايان لليه لنزري وحانت قالك اللو قريجري طالب قالك كاعي قال هذا دقال لم يجري انت قالك موقتاري اي او الدرسك لي اي انا ترى قالك دم بيسا هو لليه حكم وصدق الله في قوله يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلذا أعلم أن الله عالم تبعي كل خقوة أقوى كردهم تيداي كوسد حن وأقوى كأوجأكم وحيلا يجونا خلا بذيه النبي قد النبي ما يا رسول الله يري هذه إنا نقول تجعلنا مجعلي أنقوم كنجر سيد نجو أجو نجوا من ذي كذا نذا نسرعة ماي نو قاديك تجعل كوجو إمر ماي نو أتمنى خلنا ما تجعل جري كر نو وراءه أنجي وراءكم قاديك الرو أذني يجيمون بعيد كل احترق قاسة بطل ماي فقال عزم قائل أو جاكم كوي إديم حصيرت قد حسيت يجو إريبي أوزي صدورهم لا بيا الكذا أيقات من إني لا تجعلمان والعدو دي سرعان wa idin ka idin la dagaalmaan aw yuqatilu qawmahum ila dalkoodi la dagaalmaan idin ka idin raacan kuwa iyo aman si u waro sha Allah hadii eebadoono la sanadahum kaaradu eebadoriila alekum idin ياكوار مجنكلي خيرات قول هذه حتى فإن اعتذروكم إذ إن كن هراذان أو فلم يقاتلوكم أين إذن لا تعلمون أو القو هذا إليكم إذنك أسلم النبجليو فما جعل الله إبن مييرين لكم إذنك مؤمنين تعليم كاره الله شجع سديلا وضل قوه الهلا يا قوه خير الله قولي إن عين مبدا لله حديدن كيدن لا جوانا ويدن عذايان اذا هو ذاي شودل نواصو راايا قوه مبدا لا قولكن قول الله قوه وحققت قال تعالى خذوه يرسجدون ايها المسلمون وحادني دونتان اخرين قيب قالذا يريدون وحل ايدون ايا منكم ويؤمن قومهم خير هذا إن أكبت بادا كلما مركزا فضول النغو إلى الفتن التي قالني يجركي وركسو ولا دبج فيها أيها في هذا علمة الجري هذا كوا مبدأ لواجنا جرا ومارين نهين كي نلا تعلم أيها مارين نكالذي لا تعلم أيها مارين نكالذي لا تعلم أيها ورك تريد هو ورجف قاو فإن لم يعتزلوكم هديون كوا إذن كبيران أو يلغو أيا في دين إليكم إذن كمؤمنين أسلام النفذ قليو أو يكوفوا أيا اللابين أيديهم قعميال كوض أيا إذن كاللابين فخذوهم كوا قبط واقتموهم حيث ملاء لماشياد فقفتموهم قعمت كل اكتاب وأولئكم كوا دنب أيا جعلنا إلي لكم إذن كمؤمنين عليهم كر كوض سلطانا موردن ادو لو لايو او وا قولا انت ياد ادبردا اي كلب ميلغلايا كو واسان حجاور لو لو لايو اي دين يهلاي كو لاي وا حكيمة حكيمه الى اود جيزعانا وجل لمقاتلة مقاتله الاعداء سيدي قالده لو لا دغاله ميرا او لو كان ان الى او ايام بكو لو ورجيل فيها الله او سو غان فما لكم ايها المؤمنون ما حد في المنافقين في شأن المنافقين قرّك قال هذا تلو هذا ما حد في أتيني حذن والله أبا أياب أركسهم دبجدية بماكي كي سببتي أي كسبو قلب سبين أو من النفاق قرّك قال نما أتريدين ما واحد ان يزن أنت تدؤين أذنون كشكدان مندد أضل الله أبا للميء إن أذنون نسان ومن فوها يبلي لله مسألة الله والقدر وإحل الله المحفوظك إلا أحسقني ما أقول لك لما مصلحين كرو وصدق الله في قوله هو الذي خلاقكم فمنكم كافرون ومنكم مؤمن حبيلي بن أبوراي حيات باللوضاء حلقي مركلا دافكر ما مايو ومن روح يبلي لله إبالني وإن اللي ما إباء قدري فلن تجد هلي ما يزيد، أدى الرسول كا غير كان كعبة دارن، لو كأبلمي سبيلا جدا تكونوا لساهلي ما يسي، ودوق على وحيد هذا وداري، قوم مسلمين ماذا، أيكلي منا يا، ودوق على إلىك لو تكفروا إلى إنكم مسلمين تأجى لودن، أيك عليهم، حريها يروي أودن، المُسلمي سكور تكلم الأبابولا يا أتكلم ده برجينا يا إمام البخاري رحمه الله بلد كن كل شيء إيران كن كل شيء قرب الجوف كان تركي نيجا ما نترنح الحكومة قال خل قاله أقوى هنا والن مسلمة على شديد ترك مركل تركي ما شكونه الله إذا النجبو حنوس وإسلاما يا ما هينه مسلم مسلك الجارد وهو رواج، أنت قال سو إسلاما يا هينا لا تفهمي انك نددك اني ايه عرورتي ايه هوانك وفارقا لو جدا ودو وحي جعله قال هذا لو تكفرون ان اتقالوا ذا كما صدا يكفروا ايضا اقالوا بينه نفت ودكاما اي جعل فتكونون اذا هاتان انتم وهم اذنكي اياكا اثواء جين جين في الكفر قال لماذا كنوا غوتان منهم قالا ذا أولياء حي يا قرابها كي حتى يهاجروا إلى يجوا بيمدانه صو هاجران في سبيل الله إلى دين في سكوريان الد إلى يصو هاجران فأنتو اللو حضي سام كي نيسو قران قيسو هاجران ديران فخذوهم غبتو واختلوهم لايا حيث ملا ما وجدتمهم قالكوا جان ولا تتخذوها يلنا منهم قالا ذا ولياً كعال ولا نسيراً كالكارب إلا الذين كواهم آهان يصلون النحر السدى قدرمي إلى قوم خيره قدرمين بينكم إذن كمسلمين تهى يوا بينهم قرداء قدرمين ميثاق بلاً أذكيال أو أما سجاؤكم كوى إذنهم حصرت إيضا إيضا إيضا يودي صدورهم أي يقاتلوكم إلا إذن كإذن لتقلمان وريرا أو يقاتلوا إلا إذن لتقلمان والإذن كإذن خاءان قومهم غير حوضا ولو شاء الله هذه إيبادونا ووثاً دونين وصلاتهم إله الحضير لها قال هذا عليكم كركين أو إذن كبنينيهين أو إذن كترفرونيهين فبالي سيهايستان تسيننا هذه القدرة تقدك بإذن مر الله دونين وتعصبهم قلوبهم لا يقاتلونكم, إن تاري كفري ملا لا يقاتلونكم جميعاً، وحكم الربانية إن إذا قال ليشوف قتاري أو ليشوف هرجادي أو برينا أو قلبك دورنا يو، قلبنا بري دورنا يار، إذا ليشوف أقل تاعياً، أساساً تahi نمرة هوا، إذا هو كفره ملة واحدة، ليشوف لا يقاتلونكم جميعا قالوا إذا جرب يدين الله قالني ما يزوج، لكن وإذا جرب يدين أبي، ماك قال لهم وداو صني. ولن الله للكافرين على المؤمنين تبيل مؤمنين تودعي قال ذا كدب الگويان إله وما صمينين ويوش الله يبعده دونه لسلطهم قال ذا دير الله عليكم إذنك المؤمنين تأكركين وفرقاتلوكم وإذن لوضت قعلم إلى هايان فإن اعتزلوكم حتى يقال ذا إذن كفقادان فلم يقاتلوكم أيان إذن لتقعلمين أو ألقوا أيهدان إليكم إذنك أسلاماً نباتك ليو فما جعل الله إذنني ألي لكم إذنك مؤمنين عليهم قال ذا دو صورا سبيلاً وضلوا ستجدون واحد هلدونتان آخرين قايف قال ذا كميدا يريدون واحد عرفان أي يأمنوكم من كبد بدبادان ويأمنوا قومهم لأيك بدبادان كلما مركزته خدوا لأليا إليك إلى الفتنة إلى الكفر والشرك مالك الله أذيانا أركسوه الذي وجده فيها فتنة يسيركي أي يدخسأه النهضان فإن لم يعتزلوكم قد ينقوه إذن كضنان مرين أو يلقوه أي ينفذن إليكم إذن كمؤمنين تأسلم تا النفت قليو أو يكوفو أي اللاذين أيديهم كعميال قوضة فخذوهم كوا قبطة واقتلوهم لاي حيث مالا لما شئت سقفتموهم كأنت كل اقتامب وَأُولَئِكُمْ لكم قوا ايا لَكُمْ يالي فكم منكم مؤمنين ت عليهم كركوده صبانن غر مفينا اد او لو لايو وما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا مناسبه هو ويادي منافقين ان كاد ليني ايمان خير ديواتا خندات لاغام مارمو كل كا وخد ارك دونتان ايدا ياب لاعاوه سي دا دكان مسلمين تا قوف كان مسلمين كا او اوو سهلان يا قوف كان مسلم كا ديري دي و لا سيما ما لا و مايو حبت ويش ادو فانا ما نعتقو هذا كل كا مسلم الذي مسلمة. مسلم ما ما كلية توحا مسلم دلكيسوسورة جريء فين تنايو قاش هاي خطأني ما هدولا هذا بابور وهذا دو بابور كلويجي بعد أتوقع مسلم ما مريسو أنا اللي بوقاش هاي أو أنت أنت مسلم أنكوم حداد حتى تكون فاتو أنا حافظي انتي دربي أبركوا العدو أي إرتال ليشوا لأنك لا تكلم تقول على سبيل الخطأ أنا واه مورانساني أربع حال كونوا فتي ملك مالك ما بما لا يقتل غالية وحنلا ديمان أربع حال ما دينتو أربع حال كونوا فتي شر خاليشي بطلع كله حتى خاليش ما خد ديله كل كوا وحنلا ديمانين كل مسلمة قف كرو مسلمة إنه ديله دينتم ما قال هذا للعدنا مسلم نماما خبابت المركز نصوصه ورسولك لحاجة الوداء ومدى مركوس قوتنا لا ترجعوا بعد كفارا محقفة لكفار بعضكم رخابة بعضك وإذن كتك يا وادمان يعني لحاجة الوداء يقول يا يربو كذب نولا لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رخابة بعضك وهو المريي إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم ك يومكم هذا في بلدكم هذا في شعريكم هذا على حل بالغط ورماي مغشان وركم مدينة جارسيه مسلمة كف كلام مسلمة دي جيسة دقن جيسة شرف جيسة اديسة و كحرام سدامكوكالة مش عرفوكالة سقالاتكوكالة اللهم هل بالغط إلى هم جارسيه لا ترجعون بعد يكون فارم بعضكم رقابة بعض إذن حديث قال فصولك وحو يري صباب المؤمن فصوق وقتاله وكفر حديثكم هو وصائح مسلم لا فلقا دي الدين كبالحلو إلا دي لا نكلمه صباب المسلم فصوق وقتاله وكفر كلك اللباء يا ضوضي قال تعالى قال تعالى إلى وحو يري وما كان جده معه لمؤمن قفر برهم أيين اي يقتل اين يدلو مؤمنا مثل انه رميه كان ما هو لا ديقا واه وهي سي اي كو سوره قالين كرتو سببته هو اول بابا المؤمنون إخوة اي إلهي لهيري صبلهمنا المسلم أخو المسلم كل كسبه دولان كاودي وما كان جدما لمؤمن قفبره ما يجي يقتلانه دило مؤمنا قفكله أبره ما يجي إلا, كفنين إلا كلك خطا كفني ما ينوديله إلى لما كل خطا يعند يشبهه عندي هذا لا سيدلكه ولا بعيا خطه وحول قفكل فعل فعل كوالوك سدي، وقانتي كصلوك هذاي، خوحنو والوك سدي أدي، لبث، بما يقتل غالبا بعض غارات حبض، ورم، بالاو، ثوري، ثوارب، وح واحد دله، سد هذا أمر كوالوك سدي الليل، عيداً دم بول، فعل كوالوك سدي وقانتي بعض قفك الجليسان هو أذوك سدي وحذكره قادينه وحفاسبه قادتي وحاصوها رئينا تقفك يفعلك أوقا سدوه مما الله يقتل غالبا بعدنا قادتي دعنتك أسباب قادتي إنا تقفك كدفتنا هو دماغتي لكن وحيا الملكي كدفته وحلوه بنتماهي قوله بانه مده أردد الله وقراء وكلا هي الأرباحي هي وحص وكلاب قادتي هي كبد عزا كل كفّك يرك يروح وغصّد لكن بما لا يقتل غالبا لما شهدين ما شكل تسيبه عندي كسر يكود خطأ واعوي وما دم قلّم كفك كفك وما دم تنّايه في الكوادو غصّد بما يقتل غالبا نواد قالت اي لكن ما دو قرّسنا اي شيء كفك نو اما بابور بزك وداتي كفك وما دم تنّايه ما خوا خطأ. خطأ ذلك وكل من كرايا قلت أمرك ذلك خطأ ويماده وحياله مؤمنين تلقع فيه خطأ كجيرا خبنا لا تواخذنا إن نفسنا أو أخطأنا نسؤولك لأوحي يريد القلم عن أمتي في الخطأ والنسيان وما استكرهوه عليك سدح لألمده وأن لقع كل قلت أخطأ مركارين دا قد أعرف نوعا سوك علي ذلك لكن تحمل المسؤولية جرارك وما كان إذا وعى رقابة عذير رقابة حرينت مؤمنة على الرميسي هي ودية مد مسلمة لا ديب إلى أهله كان كالذي لقوسه كذا شيء إلا يصدق إلي عفيا المهان قبقي ماركود سد حقنا في جيرته حق الله وحق النفس وحق الورثة حق الله هباء أبوه الرئي وعاول يا أدونك أن أدش إلى هباء أبورتي إلى أنينو العابدو وأبورتي أدونك عباد الله أبورتي كلك أدشي سوي له ورقه ماذا قابل وإلى ماذا القريامين يا إله عابده يا أدونك جالك أدلي هذا حق الله هباء الله إله حق نفسنا وعاول أدونك أن نفت كجرته إني بيا قبل وعلي إله أبوري إلى أير ونفخت فيه من روحي نفث أصنحه إليه سدع وحوي حق الورثة قب كانادي شيء شرب وكثر سنة أصب قلين جلي أوش قين جلي أوبلي جلي سدع لا صحقك وعزته حق الله عز وجل وحق الورثة وحق النفس سدع لي حق مركب تلك عنديها قل كنت لجائره وعلى شكوه إذا كان لكن سنة لو لكنهم لغوا فيه بيادة وقلوا نفسهم بالحينا يقول حق الورث قلوا ذي تعويل فالسيين وضعوا مهمولا إذا كان جيدا وضعوا بيلك من شيء بالحينا بقل وقلوا نفسهم قال أما كن دي النار أما الذي يكون درهم الذي يطبن كن ودرهم وفضاء ان تامركاد متي سيقول دي ورثه حق الورثه كاد حق الله اي حق النفس لا بدا من حق النفس وعوي الى رقم حريص نف باقوي سي النفس يلي كجيرته وين الحريصه مكا كدي باه واكو حق الله كفاره توبه دول توبه من الله من دونت الى دي دي غويدي او غنت قبضت او دمو الميسد سد على مركات مرتي <تصفيق> ان لو ضافايان كانوا على الكويس بريبو يمانه يا قيامه قدسي يسوي مرسي دولاجو في جسينه وارغاه ور يا ربي اسال لم قتلني امام الله بوتاجيه يا. يا ربي برويجي و هو يودي لي و الله عليه وسلم في قوله أول ما يوم ما ركز كيل علي؟ إني أبغى مسلم دجال كل كوالدي الآن أنا جا بكون تم بعد دلي أنا جا الله بي أفرتم بعد دلي أنا جا إنت أزوجت بعد دلي حتى يفصل حاله لازم أوصل جاله إنت تلو دلي كفاكوا جتورة لبسه حدادش أفرتم قبلني عباد كله نحن الله قفنا جيك والديمقراطية صار مالك مينا كنتني صندق بعد دلي أنا جا سديت بعد بقول خميت باقيك دم ما أنت ومن قتل قفك دلما ومن قفى برهمي خضاعا كفودلا فعليك ركسوها تحرير غضة لقن حرانته مؤمنة إبرهمي حق النفس ول ودية مص مسلمة لذيه إلى آله تكسي حق الورث حق الله إلى أدم في جد زاي عابودا يي أو أمرتي أباد إلى هذين بوكو يري وما كان المؤمنين أيقتل مومين وحصو كمية إلا يصدقو بتكمية كذا شيء هذاي سلط قيستان ويراذن أنك ديما رفنا واقع هذه كفخ التي الأمومية هي لكنه كذا شيء خلا جالسين ليه لاي خلقه ما له حورينا يوم ما جالسين ماي سبقت مر كي نقول هلا سينه خبر كلام حيان بقول على حسينتي ما أنت جوته سوون كونه ريال فكانت يرضي على بيو قل قال تعالى الى روح كان مؤمن كنت تهديي من قوم جد ادون لكم يدين قلوا قال وهو كديننا ومؤمنو ياي يوركت ما جرى حتى عليه غكمتن تقول قرينت بالله ربك كن لي مؤمنه الرميزي قل خا طلب يدينا واللسين لقنتنا وحور لحورينا إن كان أدييه كالنتي من قوم داد بينكم إذن كمؤمنين تا يو بينهم ولذو كالشي نيثاق بلنا ذا فدية مد وسلمة الوديم إلى أهلي داد كيسا وتعليل رقبة لقن حورينا أي على قاتله وفق مؤمن كالدلي كالكيسا كالك هديل لوايو نف إلهي حريسة سيدة فألوغو يري سيالي نفت هذا العذاب تيبالا دينا هذا العذاب قديده لمسيب لغب بلود لحظة المال موت يوم اللعين حد يوم كافر تواجرتي لحظة يبارك صلب الله بي لحظة المال موت قتميس قال تعالى إلهو حويري فمن قب كان لم يجيب لقونوا حرييا هلي كريم فعليه كوركي سوحا سيا مسارين لغب بلود سومي ده. لقوم الذين سياح مشارين موتة تابعين إيش إجدا وللحد الملمذ وين أتندب حداد شد إنجبي شديد بالكسب كل كاس علية توبة تاسعة توبة أقبله من الله إلا حقيه توبة يك وكان الله يبوح النقضي عليهم أن الله أدمزي سحب تهذب حكيم المأمولون أحسن قصنا وحكمي أي أن في باقي كن نغنيش انت عينك شاكي نعيده عوره وادلكي فكها يا رب أنا أقول خو عينا وقفي عينه أو قفقة عن قفقة أنت أوه ميت بدوني صب وحال هذا كريم هذا سو مارين هيرك أي قارتي كلك ميت دو فلان ومت كردي له أنت كل ما إنس يا أمانين كيلو جين الهبل هذا هذا كذول كلو دجاج أنت قام كل إبليه اللي دردروا دل دل إن قلذي مركّل كر جوستول لا يرى خير بالياوف يا شيخ باكو صدّان كيفا لا عقل كيفا لا كيفا الذي لا يرى فما ذنبه يا مسلمون من كان ذكر محل وجود لي كينا وارد على شأن إنه صفي عليه عندي لا درادي أي لا در دري أما إلا يرى هذا المين قد والله الله يبين شو كذني إلى أشن أين ديله طيب ميت كادي ميت دي لا ديل أفرق جلزال كل دلك مركو كاسي اي ايه, آيه دان دقيست ومن روح يقتل ديلا مؤمنا قف اهبرهم ايه ديلا متعمدا ايسوكو دلك او قصايا او قصد الفعل والشخص وبما يقتلو غالبا قف كاينو ديلا او قتل قري هبكي اللقود ديلا ايه او قاطي كسبه قصف او قاضي فجزاوه كفارماشي متان تحرير رغبائن لَوَمْ بِلَوْد وَحجِّل لَوَاه يَا لَسَوَمِي وَحَنَّ مَجْرَان فَجَزَاؤُهُ أَبَالْكِسَ كِيسَة تَحَنَّمُوا وَكَانَ لَبَا خَالِدًا فِيهَا يَدُكْ وَارَاهَا سَبْع وَخَذِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرَأَ اللَّهُ ظُلْهُ نَيْسَ آفَر وَلَعَنَهُ إِلَى الرَّعْمَدِ سَوَا كَدِيرِي شَم وَعَدَّهُ يا خالد ماشي من الله انت يا الله شكون ترى مسلم ايتان و مكيه هي سورة دم مدينة مدني سوره النساء مدينه كزو دغت ايات عبد الله بن عباس هو قبا و خي كل لكن اجماع الفقهاء عليه الله عنهما عبد الله بن عباس جمهور المسلمين وحقب كل قوم من قاموم من ككسود ديلي قد اوصا مستحل برنيستي اخي اخي مثلكم قالوا ساسع المسلمين انت انت ذكر لغبة الدلين الاجهين وهو حا الدل ذا كامل قرآن كوان طائفة ثان من المؤمنين اقتطلوا إلا ايش لاي ايمانا تبكي وريبا لغوية لايه قل كيساكو حول ذا المياه مسلم المسلم كسود لي قال لي موك الدل ذا مركع الحلوس على كل حال كانت هذا دوره وما كان المؤمنين مؤمن جد ماها أي يقتل إنو جلو مؤمناً قف برمهي ميّي إلا خطاء إنو قف كد لما هانه ومن روعة قتل جل مؤمناً قف برمهي ميّي قف فعليكو كي سوعة تعرير رقفة لقل حرينت مؤمنات برمهي ميّيسي ودية مر وسلمة لو ديبو إلى أهله كالذي ليدتك أبيه ويذي إلا يصدق إني سأغيسان العفيان مهاني، وإن كانك الذي لهذو النقض من قوم مند، أدوهن لكم يدين كيدن عروق الله أي سوامومن كل حجري ساسوا كلن ذي وهو يسجد مومين من البرم ما إليه الك مايو أف عليه كن ذلك تحرير غضبة لقنح ريند مومين البرم ما ييجي كانك الذي لهذو ياي سج ولي تقبلن لليه إن الله يبقي كل عجرا حقبة هي دياله والله من قوم دله دوكمي ديها إينكم يدينكم من إنتا يوبينهم ممن كان الذي يقوله وكل عجرا كل شيء نخافهم بلن ألك نربي عاقبة رهيدا فدية مقبلة الله بالعناية سلما تلا ديو إلى آله حقبة لقون حرينتها البر ما يزي فمن قب كان لم فقل اوحر ايوت فعليه كل في سواحا سيام وشهرين لما بلوت سوميدوت متتابعين اسحيقان توبت او يتاس توبت من الله ايب حقي لقا اغبال توبت وكان الله يبوع اوحو النغضي علي من الله الدوم ديس بدنه بادانو حقيما سوكو معمولي كم ارتباط ومن روحه يغتل مؤمنا ديلا متعمدا اصغا او كصايا مؤمن ديلا فجزاوه أذ الكس ح أن أب سك أومزلغين فجز أرنت كل أض الكدي وأوي ش صصة مرك وج عن نرت إ جا أي أجازاء خااردا كو رتي بعض اج عن ك هذا وغظ الله إلى إن راض لييكرك صد ولا عنانه إلى الررحمده كل لاية ش عدد الله إلى ع دررب حذاب عظيم وين؟ أيها الذين من رضى الله أصحاب تجدوا شيء خير بالك الدولين من قبل كسباني والسلامة والمسلمة أيام مركم مغلي أصحاب الرسول يبوا وير ليتارك أيها عروتي زين هذا فريحة رب هذا الملاعين أوقار صور أول نواح سونا يو غيرها وقول عجلي هذا يخوره وذو أجزاء se ei cyclesi som tuọti. Nu conclusions on pois joonhan kutsumuchsien. Jot tribal ajaibuso allます eí e antoni tuon nokua. Ed tullet halpreet ja ei voi olla k intendeksi jatika sella olta vain silään. Loot sitten on kaush rappatinut ja nälynve merk portraits. To 여기에 isari tullet Assalamu alaikum aslında Rezясuri N nombre. llä onkin siten tullet introduceihin ja baka day xawaya kale wax ay sheegaysa ninkan gaaladii buu wala ta kalkalay muslim bolan buuna damayay markaa usama bnii say iyo wada kale ansaariya ayarkaan ninkan geysiga ay tagaaliyanka ay mar badal u gooyday oo muslimiinta hanka dilay intay u fiirso اكثر ائته لوغلي وركه لوغو دوي هاي تو لا اله الا الله محمد رسول الله انصار جهاد توحيد كما لشي تاغي وسامه بن زيد دا بركه ور انتو غا نضفتي يونتا ودنا اكسو مرخي لا صونو غدي وحيغان او يمي ور رسول خو وسامه كو بعد ما قاله ما انتون لا إله إلا الله محمد رسول الله يا تكذب دي شيء وشأة مو يتافعي يا رسول الله إنما قالها تغيى منك واكرها هنا قولها نكو صوفه اللي واسبحي واي يوسكيري فعلها شققتا من قلبي ما لوير انت دلع زمية وإن كلماتها انكتهاي النفاق يا عبسي إذن أهلا تركيا داعات كتاي واوكا تيمية وواح على شكو جيلا تغانا مركو ملو غرا استغفر لي يا رسول الله كم واي وضح ديمانت الهي جنبي إله في ويدي ورسولك هو كيف أنت بالله اله الا الله اذا جاء يوم القيامه عن بالافضل با توحيس يا كويسك كيفك لفجنائه وصامركم وشو غرا استغفر لي يا رسول الله كيف انت بالله اله إلا, الا الله اذا جاء يوم القيامه وخويري وحنج جليت مالك اكور إن المسلم انا المسلم بنوخ انا انت كتم دارك يا ايها الذين ادرك امنوا حق الروميه اذا ضربتم حدا سفرتان وعانك كوغراده في سبيل الله الى دين يسكري ليده حتى غزوي يدولان ادا فتباينوا فتقبل كل ميسان كالعادست ولا تقول هذه لنا لمن هو القادجي دينك السلامه السلام عليكم قف فيني جري حديثنا الله سامو منا والعفّة تواردو منا إذا أمم من متين أقول خام من كلام يدريعي نفخ قاري تبتغونا إذن كدنا هي عرف الحياة الدنيا هو سيزا وأتد حول الدنيا صبروك يا ابن الله يا ابن وينارتي وعاء مغنيم حارو كثيرة فربا كرخ الله وحيد سينا قف مسلم كان حقا مال لدينا اللودي تاريخ هذا قروح هذا دقيسه قو أدين كان واحد دي لأي أمانتص وقالما ايضا الهانجري وقال صورة الامتنادي اللي يجيني من دراء اليو ما حد فالله ايضا ما حد مسلم كون من دراء ايسا ما أدين كان قالا لولوما تمرنا قالدا ايضا مرنا مسلم لونتا ايضا قول قفك السيبه ودشانه وقودك دكتان ديلك كذلك صدا ساق كنتم اهانجرتين من قبل هذا كهر فمن الله إلى أهباء قال عليكم كركي إنا فتبينوا كلا عديسي دادك قفان قال عدهين أدلين إن الله هيب كان وحو النهضي ومازال زال حد نوائيهاي بما تعملون وعطمين عيسان خبيرا حبه وقال يا أيها الذين دادك آمنوا حق الرميه إذا باردتم حداث عطيسان كلمة بارداء منك مصافك أو أغا قايل كان لما عيسانيني أقول رلك للعاية كل الله بك خبغى سحوناية أكتر رلك كوك كل قولك هذا الربي لك أعبري إذا الله مرتم حدات فرطان في سبيل الله واجهات إنت أبكر يريد إذا فتبينوا ذلك الميزان كالعديسة وحب الصلاة نسلقها من دير رائعين ولا تقول مرنا ها لمن روح الغار هيداي إليكم إذنك السلام إذن ردي السلامة هيد مؤمنا ها ورنين. سبت قوم الدين كو دلبايا عرب الحياه نرى اللافت الدنيا هو سيزا الحمد لله يبويناتي وحا مقانيم خوله كثيرا دون كذلك سدان سوكله ايا كنت معان جرتين من قبل هذا كور فمن الله الى باكو غلديس اسلاميه دكران ايما نقطين عليكم كركينا افطبين تذكر حديثا ان الله يبوينه كان وما زال وهو بما تعمل واحد هنا يسمى سمايه نيسان خبيرا حقوقات لا يستوي القائدون في هذه المركي اللي هو كعايي أيها دفك الله بقى يباو بخر قفوا أما عذور في القرآن فرشة هي قفك إن دلا أما اللغلة ليس على دعم حرج ولا على العرج حرج ولا على المريض قفك حلو صنايا هي قفك إن دهلا هي قفك محيسن هو أما وفق عن عذر دار لهاينا وإنه دقال كآذو لما لا تدقيه قيد سمي وكذا المنافقين ونعذر دار لهاينا مسلمين سنة كتير سنة إسكه رجلين واجيرتين قال تعالى آيات كان وحك العدينا لا يستوي جنما القاهدون تدقيه قوة كفريس ومن المؤمنين كمذا غير أمي برر بك قبين ما دوله يا دغور يا لغور يا حول الله يا وحاسما كواس يا والمجاهدون قوه دقالما في سبيل الله الى دينتي سكرياليده دعموا عليهم يجوا خولودي وته وأنفسهم نفس اولودي وته لابد مسنا مسنا دي ليري وحو ايوا اوغان الله إلى ووحو كرمري المجاهدين دلك دقالما يا قالوا يا بوابه فانفسهم نبتوا على القاعدين دقال كوا كهره لمرار اندالايس يا كوا تركتن غير بكسريان وكلن قف كل دار حر اي نيسن اي كدغالمي لبدبا وعد الله يبوح يا بو الحسن جنو أما كي عذر دار لا ان حر اي كي دغالمي الله إلى الى وكرمري المجاهدين كوه دغالم اي على القاعدين لي غير برر كوه كاريدغال كايغون دباتا غبين اجر نفل قد عظيم من وين درجات درجهال من اباقي لقبخيو اي هو مغفله دند دافد اي هو رحمه انت وكان الله يبوح نقبي ومازال وليه حسن كزول لي اوياي غفورا تركه توبت الله الاودا حيما انت رمي سر علينا أنا عرسو لا يستوي جن ما الغائدون قوة فريسي من المؤمنين كمله خير أول الضرر بمقصايمه غير كلا أيه قم بقبين جهة كعاري يوالمجاهدولا قوة تجعلمي في سبيل دين في دا قوة دا قالمي. الله يدين في سكريا لا كوتة جعلمي بعواليهم يقو الله دواته وانفسهم نفيا الخودي واته فضل الله اللوحة قيمة المجاهدين قوة تجعلمي لأموالهم يقوحوهذ وانفسهم نفتو دينا على القائدين أقال كقوة كعري لبرار لباطئ قبان درادا وعري درجة درجة كريه في الجنة يندر يهم وكل قبقي لباطئ ربطي يخدع عليهم إلا بذمة الله إبرو يبوه خوي جواي الحسناء وفضل الله إلى وح المجاهدين قوه دغال كا له ما على القائدين قوه دغال كا كهره خير ضررين دبلان اجر ابالج عظيم هو فرجات كووره درجه تن بلغي قوه دغال كا فرجوهين بلن منه إلى حد لغسيو يا مغفره تن ببن دافت يا رحمهن اريس انت المجاهدين ثلغي قوه دغال أي كارين وكان الله يبوح النغدي agal is timirarsi joogta qafuuran lithaaybi inta toobka inta allah u dhaafa kaliiman bil muumini kun tarumay sharraale uun harista inna alladheena tawaffahu almalaaika yariman kooda qarinayo maalku karama joogay oo markii dagaalkii bader lagu dagaalamay soora ay gaalada meeshii ku dhintay ana antu ku dhaxday arag waxa muslimi ya كل كان قايم ثاني لاغي هلهو مسلم نا اي ايمان كلنا قرسنا اي هل اوغي ماشينا كو ديندي ملائكه بان قاداي او تي مسلم كي مدينه كي مدينه غارن قالو بي مكه كات مدينه غارن اي دين كو مسلم صلى الله عليه وسلم هينو مكه جوغي اومعز هجري ويد واحد قادر تيقف كان مسلم كا يكون محاجرا أو مجاهدا أو مصلعاً وهو في الناس مركوم مصلعا في أي معايل أو كوارضه إن العابدو إذا الذي بلغودي لي هذا شو النشر؟ مهما ذاذي أراد يعند كل كلام من دير فمن يماخدهم أو تقالم وأذى قد سكنه يهل قديم مركز الرسول كبير يحشر المرء على ما مات عليه koob marka qiyaamallayna ay sidoo ku dhinday kiisoo gurbaan gara ay cabad ugu dh Somali nisleyd kowa iyagoo gurbaan kumaayo dheeray ee kuma kar soo war kulke geed weyn oo bar فبوركم ملائكه سوا سيمانا اذا مرسل افنتاي اولغ نارو الى وجهي ساي الى مهاجرتاي قال تعال الى و يرين الذين ذلك توفواهم اي نفتك قبطي الملائكه ملائكه بانفتك قبطي قالوا لم انفسهم يقول نقتوا قالوا ملائكه فيما مسلم إذا قال تونا وين قالن له حالوا واحدا كنا واحدا مصطل عافين ميسو في الأرض المكان جده هذا حالوا مرات كفايين مرك الذين قميسنايو والعباد يصلات الذين أبوري الذين جيذأيو الذين آخرون إنسان خلامة كن أرض الله إلى ذلك موسنايو وسعة مثفثة وفتهادروا قد عن جيشهانو في الأرض المكان هذا كل كسر رب حكم قادش يقيني فولائك مصدعفين تالت أقرد للألاثين أيها مأوهم من الكورة جحنمو نارتاز لقين أيها وصاعد جحنم وواهم ماتي مصيرا ما الله هذا استدنا أمرك الجردات كانت تفر إيا بغالو إيا حنتي إيا جد أقول إنه قال تعالى إلا المصدعفين كوى اللقميسي من الرجال الرق وأيه تعبان نافوين والنساء هواهن والولدان العرور لا يستطيعون أن أنأوذن حيلة بصري كل لوفان ولا يهتدون أن أنقرني سبيلا وضعي قادان فأولئك كوا يذردار بيشان كلمة عصابا لا استعمالي عصى الله إبلا أركه أن يعفو إنه دافو والله فاللمدي إنك سيدا فيدي مغطب حتى نعصى الله إبلا أركه أن يعفو إنه دافو أنهم حقودا وكان الله يبوحه هذا وما زال ولله سنكسولين عفوا قفقا مضان اللعفية قفورا للطيب وفك توبت كان دافا من الذين دادتك توفاهم أي وفستي الملائكة ملائكة نفتك قفاتي وعلمي أنفسهم يقول النفط الذي قبض المي بترك الهجرة قالوا ملائكة في الممحات كنتو مهيدين قالوا إياقي وحيدا دين كنا وحانا هانين مصدعفين كوالا صحاري رسلو في الأرض لك القديسة أققعن سرعي الله بقوجيه سبرنا وأويني قالوا ملائتي باتري ألم تكن موينة هانين أرضو الله للأهل الفيسي واسعة مدفتة وفتهاجر أسعو تيسان في ها أردد أهب فأولئك كوان مصدعفين ما هو هم غيبدة. لهم النار اللي يداود وصادوا حماتي مصير الميلوه هذا لأن مروح إلا المستضعفين كوي لا ضعيف سادي بين رجال الرج إلى الباقوق مي يو النساء هؤلاء بالولدان عرو يجوب حسابي طبيعة أي ضعفكين دع ولا مضعف عرو لمن مضعف أما الرج إلا كوكنت ويليمو يا أدور بصنمو وحالآن تباليمو أفا كالكتا إلا المصلعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون أن الأبوذن حيلا تنبصر الله ولا يعتدون أن أنكو عنونين سبيلا وضلق لجب من يقعنا بشيخ الله سين فأولاك كوا عسى الله إبمضا يعفو الله إبوح النهضي باستمرار سي جوقتا أفوا أن لا أفيا لا أضافة لطيف من الذنب وفق الذنب كتوبة كان والله أعلم